مْ مِتُم أَ يُعيدَكُم فِيهِ تَارَةً أُخرى فَيُرسِلَ عَلَكُمْ قاصِفًا مِنَ الرح فَيُررسِلَ عَلَكُمْ قاصِفًا مِنَ الرريِيحِ فَيُغُرقَكُم بِمَا كَفَرتُمْ ثمُمَّ لا تَجدُ لَكُمْ عَلَن بِه تَبِعَ